إذ إ قال ا ب ر ه ي موسوعه النابلسي ك وقومك م في ضلال ي ن و ك ذ ك إبراهيم م ل ك و ت ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و ل ي ك و ن م ن ا ل م م ي ن ف ل ا جن ع ل ي ه ا ل ل ي ل رأى you Thank you. Mm-hmm. و ت موسوعه ا ت ل ن ا ه ا ل ب ر ا ه ي للعلوم نرفع د الاسلاميه لفضيله الدكتور محمد راتب ا و ا ب ه س ي